هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جميع